فَالْقَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُطْرَفُوهَا إِلَّا قَالَ مُطْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى على وَإِنَّا عَلَى آثارهم مُقْتَدُونَ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 لا ذا بمشتركون اف تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فاما نذهب بك فانا منهم انتقمون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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِلَٰهُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون.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 عليه أسورة من ذهب أوجاء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 قالوا أالهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل